وأشهدُ أنَّ نبينا وسيِّدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولُه وخليلُه وأمينُه على وحيَه صلى الله وسلم وبارَكَ عليه وعلى آله وأصحابِه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فوصيَّتي لنفسي ولكم تقوى الله عز وجل الذي يعلم سرنا ونجوانا وبيده موتنا ومحيانا وهو علام الغيوب فاتق الله لعلكم ترحمون عباد الله قال قائل وصدق رأيت الجنة والنار حقيقة فقيل له فقيل له وكيف ذلك فقال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه رآهما ورؤيتي لهما بعينيه صلى الله عليه وسلم آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني فإن بصري قد يزيغ ويطغى أما بصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزيغ ولا يطغى قال الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى الله أكبر يا عباد الله هذا هو اليقين الذي نحتاجه هذا هو اليقين الذي هو بمنزلة الروح من الجسد هذا هو اليقين الذي هو سفينة نجاة يركبها السائرون إلى ربهم ويتنافس عليها الصالحون ويسرع إليها العاملون أولئك على هدم من ربهم وأولئك هم المفلحون الموقنون يؤمنون بالغيب ويصدقون بموعود الله جل وعز يعلمون بأن وعد الله حق وبأن القرآن حق وبأن الرسول حق وبأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله قد كتب لدين الإسلام البقاء على رغم أنوف الأعداء اليقين يا أمة الإسلام قوة الإيمان والثبات عليه مهما توالت الخطوب واختلف الناس حتى كأن الإنسان يرى بعينيه ما أخبر الله تعالى به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوة تصديقه ويقينه فهو ثبات ليس معه شك بوجه من الوجوه، فيرى الغائب الذي وعد الله ورسوله به أو أخبر الله عنه ورسوله كأنه حاضر بين يديه، وإذا اقترن اليقين بالصبر حصل لصاحبه الخير وجعلناهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يقنون اليقين روح أعمال القلوب حيث يستقر في قلب صاحبه الإيمان الصادق الذي لا يتقلب ولا يتغير والإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما قال الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خص الله سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالبراهين، فقال وهو أصدق القائلين، وفي الأرض آيات للموقنين، وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وما أنزل من قبلك وبالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال ابن عطاء رحمه الله على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين وأصل التقوى مباينة المنهي عنه فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين أيها المسلمون هنيئا لعباد الله المؤمنين بالغيب صدقوا وعلى الله توكلوا واعتمدوا وبالقضاء والقدر آمنوا وطمأنوا وعند الفتن والابتلاء والاختلاف ثبتوا واستقروا إذا استغنى الناس بدنياهم إذا استغنى الناس بدنياهم وانشغلوا استغنا أهل اليقين بالله رب العالمين وإذا فرحوا بالدنيا وشهواتها ومتاعها الزائل فرح أهل اليقين بالله جل جلاله وإذا أنس الناس بأحبابهم جعل المؤقنين أنسهم بالله وتلاوة كتابه ودوام ذكره ودعاءه ونفع عباده وإذا تعرف أهل الدنيا إلى كبرائهم ورؤاسائهم وتقرب إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فأصحاب اليقين مؤمنون بالله وقضائه وقدره يتعرفون إلى الله ويتوددون إليه لينالوا غاية العزة والرفعة من القوي العزيز جل جلاله قال بعض الموقنين ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان، فقيل له، فقال له رجل إني أكثر البكاء من خشية الله، فقال إنك إنك إن تضحك وأنتم قرر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنتم معجب بعملك مدل به فإن المدل المعجب لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال الرجل أوصني فقال ترك الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها وكن في الدنيا ك النحلة إن أكلت أكلت طيبة وإن أطعمت أطعمت طيبة وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدش تأملوا يا رعاكم الله ما وصف الله به الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعز وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فأمن بربه ودعا قومه إلى توحيد الله وبادر بامتثال أمره ووفى وإبراهيم الذي وفى وفى وتم فأراد الكفار به كيدا فقال الجليل جل جلاله لما قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل قال القوي القادر قلنا يا نا ركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين يا عباد الله إذا وصل اليقين إلى القلب امتلأ إشراقا ونورا وخرج منه كل ريب وشك وسخط وكل هم وغم وبلاء فامتلأ بمحبة الله عز وجل والخوف منه والرضا عنه وبه ودوام الشكر له وعظيم التوكل عليه والإنابة إليه وبهذا صلاح الأفراد والمجتمعات فنسأل الله أن يرزقنا اليقين. نسأل الله أن يرزقنا اليقين. أخرج الإمام أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وروى ابن أبي الدنيا عنه صلى الله عليه وسلم نجا أول هذه الأمة. باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وصح عن ابن مسعود إن أنه قال إن الروح والفرج في اليقين والرضى وإن الغم والحزن من الشك والسخط. وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصبات الدنيا وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. وقال بلال بن سعد: عباد الرحمن اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار لأيام طوال وفي دار زوال لدار مقام وبدار حزن ونصب لدار نعيم وخلد. ومن لم يعمل على اليقين فلا يغتر ولا يتعن. وقال رحمه الله، وكأنه يعنينا في هذا الزمن أما ما وكَّلكم الله به فتُضيِّعونه وأما ما تكفَّل لكم به فتطلُبونه ما هكذا بعث الله عباده الموقنين أذو عقول في طلب الدنيا وبلهٌ عما خُلِقتم له فكما ترجون رحمة الله بما تؤدُّون من طاعة الله فَكَذَلِكَ أَشْفِقُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِمَا تَنْتَهِكُونَ مِنْ مَعَاصِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلٌ ورحم الله سُفيان الثوري حيث يقول لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحاً أو خوفاً من النار وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد الذي كان قلَّما يقوم مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات لأصحابه كما رواه الترمذي والحاكم، وإني داعٍ بها فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحل بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما حيتنا.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 سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فطوبى لمن جاهد لنفسه لنفس على التخلق بالتقوى واليقين والصدق والصبر ورزقه الله العفَّ والعافية والمُعافاة في الدنيا والآخرة جعلنا الله بمنه وكرمه من هؤلاء لقد خطب الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافات فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين بعد اليقين خير له من المعافات ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكنوا عباد الله إخوانا وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله إن اليقين طريق إلى الله موصل دار السلام وهذا الطريق خالٍ من أهل الشك وممن يتبعون الشهوات إنه معمور بأهل اليقين والصبر وهم على الطريق كالإعلام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون إذا سألوا فالله وحده وإذا استعانوا فبه سبحانه وأما الدنيا فأهون في عيونهم وقلوبهم من التراب قال ابن عيينة دخل الخليفة هشام إلى الكعبة فإذا بسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب فقال يا سالم سلني حاجتك فقال سالم يا أمير المؤمنين إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره فلما خرج قال الآن فسلني حاجتك فقال له سالم أم من حوائج الدنيا أم حوائج الآخرة فقال من حوائج الدنيا فقال سالم والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها إن من ثمرات اليقين أنه يورث العبد توكلا على الله واعتمادا عليه في جميع الأمور، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وهنا يكتف الع وهنا يكفل عبد ما أهمه ويرزقه الله من حيث لا يحتسب، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمةٍ من الله وفضل لم يمسسهم سوء واليقين له أثره الواضح في دعاء العبد وعبادته وإنفاقه وجميع أحواله وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة وفي صحيح البخاري عندما ذكر سيد الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم من قاله من النهار موقن به فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة ومن قاله من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أيها المسلمون وبعدما علمنا منزلة اليقين من الدين فما السبيل إلى تحصيله والتخلق به يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما كيف يحصل اليقين؟ فبثلاثة أشياء: أحدها تدبر القرآن والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العلم. قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق. وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والضمير عائد على القرآن ويحصر العبد اليقين بسؤال الله ذلك وبدوام ذكره واستغفاره ومحاسبة نفسه على تقصيره وبكثرة التقرب إليه بنوافل الطاعات بعد القيام بالفرائض والواجبات. وبحفظ الجوارح عن المحرمات أيها المسلم إياك أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله فهنا يضعف يقينك ولا يستقيم أمرك والله المستعان وحده اللهم ارزقنا الإيمان واليقين اللهم ارزقنا الإيمان واليقين اللهم ارزقنا الإيمان واليقين والعفو والعافية واجعلنا من عبادك الصالحين ومن ورثة جنة النعيم اللهم اجعلنا من الفزع الأكبر آمنين ومن يأخذ كتابه باليمين واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم صل على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أذل أعداء الدين المفسدين في الأرض واجعلهم حصيدا خامدين اللهم احفظ على بلادنا أمنها وإيمانها وأحفظ على جميع بلاد الإسلام أمنها وإيمانها يا ذا الجلال والإكرام وأصلح من وليته أمرنا واجعلهم أنصارا للإسلام وأهله اللهم ثبت جنودنا المرابطين على حدود بلادنا وقوي عزائمهم وانصرهم على الحوثة الظالمين اللهم فرج اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في بلاد الشام والعراق واليمن وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم اجعل لهم فرجاً ومخرجاً يا رحمن اللهم عليك بالظالمين من النصيريين والروس اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه